Is that Seattle... all? you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 وعلى آ ل ه وصحبه ومن استن بسنته وسار على هديه ودربه أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب الكرام ف إ ن من سديد القول وبديع الحكم قولهم إ ن الامه أ م ة ل لا ت تحفظ ي ا ض ي ا الأمة إن التي لا تحفظ تاريخها ف إ ن ه ا لا تحسن أ ن تصنع حاضرها ولا مستقبلها ولذا اعتنت الامم بتاريخها وسير ا ل ا السابقين والسالفين من أ ج د ا د ه ا حتى ولو كانوا ظلمه فاسقين متجبرين طاغين ل أ ن في ت ص ط ي ر تاريخ من سبق استلهام للعظات والعبر واستخراج للفوائد والكره ولا شك عندنا نحن المسلمين أ ن س ي ر ة نبينا صلى الله عليه وسلم هي ذات السير وهي ز ه ر ة ا ل أ خ ب ا ر ل أ ن ه ا تتعلق بالنبي المختار صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم لذا يقول كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة وهذا الفن مما ينبغي أ ي ا ل س ي ر ة و د ر ا س ة ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار ب أ م ر ه والتهيئ له لبعتنا السلف الصالح في هذه ا ل أ م ة ب س ي ر ة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ت س ل ي م كثيرا فهذا علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أ ب ي ه وعن جده وعن النبي وعلى آ ل ه يقول كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم ا ل س و ر ة من ا ل ق ر آ ن وقال إ س م ا ع ي ل بن محمد ا بن سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه و أ ر ض ا ه قال كان أ ب ي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول هذه م آ ث ر آ ب ا ئ ك م فلا تضيعوها هذه ماثر ابائكم فلا تضيعوها ولسوء النبي صلى الله عليه وسلم ولدراستها فوائد ك ث ي ر ة منها أ و ل ا أ ن ه ا تحقق لنا ا ل م ع ر ف ة ا ل ت ا م ة و ا ل ت ف ص ي ل ي ة برسولنا صلى الله عليه مما يترتب على ذلك محبته و إ ذ ا أ ح ب ب ن ا رسول الله اتبعناه واقتدينا به وإذا اقتدينا به سهل علينا ا ل إ ج ا ب ة على ذلك السؤال في القبر و م ن ن ب ي الذي بعث فيكم و إ ذ ا أ ج ب ن ا عن هذا السؤال ف إ ن ه يسهل علينا في ا ل آ خ ر ة أ ن نرد حوضه و أ ن نشرب من يده صلى الله عليه ف م ع ر ف ة س ي ر ة النبي و أ ي ا م ه وهديه و أ خ ل ا ق ه وشمائله وخصائصه وصفاته ودلائل نبوته من أ ه م ا ل أ س ب ا ب التي تعين المسلم على تجاوز, على تجاوز الصعوبات في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ثم يقول ابن القيم يقول ابن القيم ابن رحمه الله في زاد المعاد و إ ذ ا كانت س ع ا د ة العبد في الدارين م ت ع ل ق ة بهدي النبي إ ذ ا كانت س ع ا د ة العبد في الدارين أي في الدنيا والآخرة م ت ع ل ق ة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه و أ ح ب نجاتها وسعادتها أ ن يعرف من هديه وسيرته و ش أ ن ه ما يخرج به عن الجاهلين به صلى الله عليه ويدخل به في عداد أ ت ب ا ع ه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فالناس حيال س ي ر سيرة النبي بين ث ل ا ث ة أ ص ن ا ف إ ن س ا ن مستقل لا يعلم عن سيرته إ ل ا القليل و إ ن س ا ن مستكثر أ ف ا ض الله عليه و أ ن ع م عليه ب م ع ر ف ة سيرته صلى الله عليه وسلم و إ ن س ا ن محروم حرم الخير وحرم الهدي وحرم الطريق المستقيم علم من سير ه غيره صلى الله عليه وسلم الكثير ولم يعلم عن سيرته إ ل ا القليل فذلك المحروم ف ذلك المحروم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم كذلك من فوائد س ي ر ة النبي أ ن ه ا تزيد في ق و ة ا ل إ ي م ا ن واليقين والثبات على هذا الدين فعندما ن ق ر أ ونحن نعيش في هذه ا ل أ ي ا م عبق ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم تلك ا ل أ س ب ا ب وتلك الدوافع التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أ ن يهاجروا بلادهم أ ن يهاجروا م ك ة التي أ ح ب و ه ا لا ك أ ي بلد و أ ن يتركوا ديارهم و أ م و ا ل ه م أ ن يتركوا هذه ا ل أ ر ض التي أ ح ب ه ا الله سبحانه وتعالى ويهاجر الى أ ر ض أ خ ر ى ويعلم المسلم الدافع وراء هذه ا ل ه ج ر ة من ا ل أ ذ ى و ا ل ا ب ط ه ا د والتعذيب والتنكيل الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ف إ ن ا ل إ ن س ا ن يعلم أ ن ه مهما لاقى في سبيل هذا الدين و ن ص ر ة هذه ا ل ش ر ي ع ة ف إ ن الصعاب دهون ل أ ن ه له في رسول الله اسوه ح س ن ة لقد كان لكم في رسول الله غ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا يقول ابن حزم رضي الله عنه وارضاه في الفصل في الملل والنحل يقول ف إ ن س ي ر ة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تدبر ا ل س ي ر ة ليس مجرد قصص تحكى و أ خ ب ا ر تروى و إ ن م ا مواقف و س ي ر ة وهدي يتدبر عن رسول الله يقول ابن حزم ف إ ن س ي ر ة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضروره وتشهد له ب أ ن ه رسول الله حقا فلو لم تكن له م ع ج ز ة اسمع إ ل ى هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب ف إ ن النبي لو لم تكن له م ع ج ز ة إ ل ا سيرته لكفى لو لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم م ع ج ز ة من المعجزات إ ل ا سيرته و أ خ ب ا ر ه وحياته لكفت كذلك ا ل س ي ر ة تبعث في نفس المؤمن الدارس لها ز ي ا د ة اعتزاز بدين ا ل إ س ل ا م و ق و ة الحجه ف إ ن المطالع ل ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وتعامله ورحمته وشفقته ولينه وقراراته وسياساته في ا ل ش د ة والرخاء في الحرب والسلم في ا ل ق و ة والتمكين والضعف ف إ ن ه يرى أ ن هذا ا ل إ س ل ا م هو الدين الخاتم وهو دين الحق و أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه ا ل أ م ة حقا ً وصدقا وذكرنا إ ن إ س ل ا م ذلك المنتج لفيلم فتنه المسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم واداؤه ل ف ر ي ض ة الحج في هذا العام ما كان إ ل ا ل أ ن ه تعلم الكثير عن رحمته وعن صدقه وعن عدله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يبلغنا فيما يرضيه اعمالنا و أ ن يعلمنا س ي ر ة نبينا بصدق وحق إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه أ ق و ل هذا القول و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه فيا ف ر ز المستغفرين الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على النبي المصطفى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه والتابعين وتابعيهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين ومن اقتفى ثم أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب الكرام ف إ ن من فوائد ا ل س ي ر ة أ ي ض ا أ ن ه ا تنير درب السالك لسبيل ا ل د ع و ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى ا ل س ي ر ة بكل ما فيها وبكل ما تحمل من معاني هي إ ن ا ر ة لسبيل الدعاء وما على الداعي إ ل ا أ ن يخلص ا ل ن ي ة في النظر إ ل ى س ي ر ة رسول الله يتخلص من الخلفيات ومن ا ل أ م و ر التي توضع في عقله ابتداء ً ثم بعد ذلك ينطلق في س ي ر ة النبي على حسب هواه فنرى الحركي لا يرى في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا م م ا ر س ة ل ل س ي ا س ة ولا نرى المرجعي الا نظر ل س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا في مواقف الوعد و ا ل ر ح م ة فقط والخارجي أ و التكفيري لا ينظر في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا في مواقف ا ل ش د ة وذلك الثوري لا يرى في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا الغزوات فقط ولكن إ ذ ا تخلص ا ل إ ن س ا ن من تلك الخلفيات وتوجه إ ل ى س ي ر ة النبي وحياته بعقل صاف وقلب يريد الوصول إ ل ى الحق و ا ل ح ق ي ق ة ف إ ن ه لا شك سيستفيد وسينصرف حاله ويسير في دعوته إ ل ى الله على هدى و ب ص ي ر ة كذلك من فوائد السيره انها تفسر ا ل ق ر آ ن الكريم يكفينا أ ن نعلم أ ن في غزوات رسول الله آ ي ايات ت تقدر ت ب ا ل م ئ ن و ل ث م ا ن ن ي في آل ك ا الله آيات ب ك ث ي ر ة عن غ ز و ة احد في س و ر ة آ ل عمران معظم س و ر ة ا ل ت و ب ة في غ ز و ة تبوح كذلك غ ز و ة بدر جاء ذكرها مفصلا في س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل وغيرها من غزوات الرسول ومواقف النبي التي تفسر لنا كثيرا من أ س ب ا ب النزول ا ل ق ر آ ن هو المصدر ا ل أ و ل ل م ع ر ف ة س ي ر ة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ذكر ا ل ق ر آ ن عن ي ت م ه أ ل م يجدك يتيما ف آ و ى وذكر ا ل ق ر آ ن عن ا ض ط ه ا ب المشركين له و و ص ف ه صلى الله عليه وسلم ب أ و ص ا ف السحر و ا ل ك ي ا ن ة والجنون ذكر القرآن طريقته صلى الله عليه وسلم في ا ل د ع و ة إ ل ى ربه ادع إ ل ى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي أ ح س ن وذكر أ ي ض ا يا أ ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ا ل ق ر آ ن الكريم هو المصدر ا ل أ و ل ل م ع ر ف ة س ي ر ة نبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ثم إ ن ق ر ا ء ة ا ل س ي ر ة تفسر لنا كثيرا من ا ل ق ر آ ن فلا, فلا تناقضا بل التلازم موجود بين س ي ر ة نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك الكتاب الذي انزل على قلبه ر ح م ة و ه د ا ي ة للعالمين ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أن ن ي ع ل م اللهم من سيرة نبيه سيرة ص ى ا ل عليه ل و س م ا ي ن ف ع ن ا و ي ر ف في ع ن ويهدينا ا ا به لنا د ي والآخرة إنه ولي إنه ذنوبنا ل والقادر عليه اللهم ل ك اخذر ا ن و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وكفر عنا سيئاتنا و ت و ف ن ا مع القوم المؤمنين و أ ل ح ق ن ا بالصالحين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ه د ا د ا مهديين غير ضالين ولا مضلين غير مبدلين ولا محرمين و ل س ن ة نبيك متبعين يارب العالمين لا تخرجنا من هذا المقام ومن هذا المكان إ ل ا بذنب منثور وسعي مشكور وتجاره لا تدور برحمتك يا رحمن و يا غفور اللهم إ ن ا نسالك عيش السعداء ونزل الشهداء و م ر ا ف ق ة ا ل أ ن ب ي ا ء والنصر على ا ل أ ع د ا ء برحمتك يا سميع الدعاء اللهم أ ص ل ح حالنا و أ ص ل ح بلادنا وأنزل على بلادنا على الخير و ا ل خ ا ا ء و ل ر ا ا ء و ل أ م ن و ا ل أ من ا و ارادنا ل ا س ت ق ر برحمتك يا أرحم الراحمين والاتمعنان قلوبنا يا اللهم ألف بين وعصم م ا ء اللهم واراد ف ق ل د أ م و ن لما تحب وخذ للحق والتخوة اللهم بناصيتهم من ا تحب وقرضه وخذ ر أ ن ا وأراد بلادنا و أ ر ا د أ م ن ن ا و إ س ل ا م ن ا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم ا ن ق ل ه م برحمتك من ض غ ط اللحوم ومراتع الكرب الى جناتك جنات القرب خ اللهم ادلهم جيرانا خيرا من جيرانهم واهلا خيرا من اهلهم وارحمهم يا رب العالمين ر ح م ة ت غ ن ي ه م عمن سواك يا رب العالمين اللهم بيق وجوههم ونور ك ب و ر ه م ووسع مدخلهم يا رب العالمين إ ن ك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ا <تصفيق> ل ل ه م